منزلتنا اليوم من منازل إياك نعبد وإياك نستعين هي منزلة التسليم والهروي وتبعه ابن القيم يقولون بأن أولى منازل أولى منازل الاعتماد على الله التوكل ثم بعد التوكل التفويض وبعد التفويض الثقه بالله عز وجل وخلاصه ذلك التسليم والتسليم هو عرفه ابن القيم في الاول ان تسلم وان تذعن لامر الله الشرعي ولامر الله الكوني فاقدار الله عز وجل وأقضيته على عباده الدالة على ربوبيته وعظمته وقهره وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم لو لم يكن حكيما لما كان قاهرا ولذلك يفاوت بين العباد في أرزاقهم ولا يحتاج أحد وأما أصحاب العواطف وارباب الضعف فلو جاءه الشخص وقال انا مسكين وعندي عيال كذا يقول خلاص اعطيناك وزير والله انا جيتان واحد مسكين يقول انت كمان مدير يجب كل الناس وزراء ومدراء ما يكون في غفير وسواق لوزير، وزير لكن حسه في وزير وفي سواق له وزير وفي غفير وفي واحد بيطلع في السجاله وواحد بيمول البيت بيشتري البيت دا من الخليج شغال هناك لكن وزاته هناك بيطلع في السجاله ان واحد طالع في السقاله هناك اجي طلع ليه ناس في السقاله هنا احكمه الله ما لازم ويس والمقاول والمهندس والبشيل المونه ويس وناس يحفروا الوطه وعمال في قاع في في, في قاع المناجم وطيارون فوق السحاب تقسيم عجيب ده بقوه بدي ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون فينبغي أن تعلم أن أفعال الله أفعال حكيم خبير لذلك قال وهو القاهر فوق عباده قهر الربوبية منه أن يقسم بين أرزاق العباد وأن يفاوت بينهم وأن يسخر بعضهم لبعض في الناس منهم من يحفر السيف وياكل من هذا حلالا طيبا ولم يظلمه ربك سبحانه لانه عوضه في امور اخرى وفي مسائل اخرى ولذلك ان تسلم التسليم الكامل وان تدعن لامر الله الكوني في تقسيم الأمور وتصريفها وذلك بقهر ربوبية على عباده وخلقه ولو أنك تأملت تقسيم الله للأرزاق والعباد أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا تخريا ورحمه ربك خير مما يجمعون انت كان الله ادىك الدين ثاني ما عندك عوجه ان شاء الله تبقى تحفر سيفون ما عندك مشكله بس الله يديك الدين ده لكن بعدك اي حاجه سهله ولذلك اقول التسليم اوله التسليم لامر الله الكوني والتسليم الثاني التسليم لأمر الله الشرعي الا تعارض أوامره وأن لا تتوقف عندها متفلسفا أو مسائلا أو مصادما برأي أو فكر أو عقل أو ذوق أو حال وذلك قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا ويسلموا تسليما قال ابن القيم هنا ثلاث مراتب التحكيم تحكم واسعة الصدر وانتفاء الحرج والثالث التسليم التحكيم وانتفاع الحرج وتسليم طيب اخواننا لكن ما معنى ان نسلم لامر الله الكوني طيب زول شغال في مهنه معينه مثلا فواق سائق هذا السائق عليه ان يرضى بما قسم الله له ولكن لا يمنع هذا ان يطلب افضل والاحسن وان يسعى اليه عمرك كلكم سوا مالو يا اخي دار غير تقول لا لا بس إنت الله خليك سوا بس الله سواك سواك ما تطلع تسلم طوالي اشي ده جاي جايز ده؟ جايز طيب زول شغال سواك قال لي يا اخي انا دار ترقه دار شوف لي شغله ثانيه امشي المكاتب واجنب في الحر وجاري وكل مرة تشتغليك وقال طالب ودفعه صلقيق قيمة وقام الشكل وامشي النقطة وارحل قال يا اخي انا دار اشتغل موظفه جاي في مكيفات دي أو أبيع في صيدلية أو أبيع لي في بغالة أها رأي يبقى ولا عمره كله يبقى سواق يسعى ولا ما يسعى طيب هذا السعي ينافي التسليم هنا يناقش ابن القيم أمرهم جدا أن أحكام الله الكونية منها أحكام لا تنازع ومنها أحكام من العبودية أن تدافع بمعنى من الأحكام التي ليس على العبد أن ينازع فيها ما وقع عليه من المصيبة ولدك مات مات لا تصوش تسلم وتقول الحمد لله انتهى المصيبه وقعت أنت تسلم لأمر الله الكوني بدون المنازعة وهذا في المصائب كما قال ابن القيم في الشفاء العليم في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم أن المصائب لا تدافع ولا تنازع إنما يسلم لأنه ما من فر قضاء الله نفذ وأمر الله قضاء أما أحكام الله التي الأحكام الكونية التي تدافع ومن العبودية مدافعتها بل من الأحكام الكونية أحكام تدافع عبودية بما هو أحب إلى الله عز وجل مثلا نزل المرض وهذا حكم كوني الله ختب لك جيك مرض وقدر المرض يدافع بقدر التداوي أحكام الله الكونية تنقسم إلى قسمين أحكام من الله كونية ليس فيها إلا التسليم المعب والرضى الكامل كالمصائب التي تقع وهناك أحكام قضاها الله وقدرها على العباد ليدفعوها بأقدار لله أخرى هي أحب إليه وبذلك تتولد العبودية لله عز وجل ومن ذلك قدر المرض يدفع بقدر التداوي في المرض عبودية وفي السعي نحو الدواء عبودية وهذا قول الصحابة فررنا من قدر الله إلى قدر الله ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام هل المرض من قدر الله؟ قال نعم قالوا فلما ندعو ولم نتداوى؟ قال هي أيضا من قدر الله وهذا يعني أنك تنازع بعض الأقدار بأقدار أخرى ليست حرام إنما في إطار ما أباح الله وفي هذا عبودية لله جل جلاله في علاه أما المعايب معينة المصائب أما المعايب فليس فيها التسليم فإنما المدافعة المعايب المعايب المصائب تسلم لكن في المعايب ما تسلم المعايب في العيب زول اشرب الخمرة يا اخي اشرب الخمر ما لك لك الله ما هداني ما تسلم تشتغل وتسعى انك تهتدي الى ان يهدك الله ولذلك لا يحتج بالقدر في المعايب انما يحتج به في المصايب وهذا معناه اذا قال لك قائل يا اخي تا ما نجحت في الامتحان تقول له نعم قدر الله ما شاء فعل كلا في محله يا اخي انت اليوم اديك حصل لكم شنو والله حصل لنا بك بالله اي والله قدر الله ما شاء فعل لكن ما ممكن ياتي السكران سكرانا يترنح ويتمايل فاذا سئل يقول قدر الله وما شاء فعل فيقول لك اخي الله ما هداني نعم الله ما هداك لكن عليك أن لا تستسلم ما تقول الله ما هيهديني أنا أبس خمردي بموت عليها الله ما هداني عليك أن لا تسلم بعدم هدايتك لأنه عيب أن لا تكون مقتدية أو عيب أن تكون عاصية فسعى إلى الطاعة خروجا من العيب طيب قال صاحب المنازل وفي التسليم والثقة والتفويض ما في التوكل من العلل ومن وهو من أعلى درجات سبل العامة يقصد الحروي وهذا شرح ابن القيم أن التوكل فوعدا متكل متوكل فوعدا لو قيل أن التوكل كما مر علينا من اوهى واضعف سبل العامة رددنا على الحروي وقلنا التوكل سبيل الأنبياء فقد قالوا وما لنا ألا نتوكلا على الله وقد هدانا سبلنا وقد قالت وقد قال الله لأنبيائه ومنهم النبي وتبكل على الله إنك على الحق المبين لكن في التوكل علل من علل التوكل نسبة التوكل إلى النفس وأن لا تجعل التوكل توفيقا ومن علل التوكل أن تتوكل في صغائر الأمور وأن تدرك عظيم الأمور فمن عدل التوكل ان تتوكل على الله في طلب الرغيف وان تترك التوكل على الله في اقامه الدين لان اقامه الدين ومصادمه الكافرين تحتاج الى توكل ولذلك هذا من عدل التوكل وكذلك من عدل التسليم التسليم, التسليم فيه علا يا التسليم مع الانقباط ده ما تسليم الواحد يجيب مصيبه ولك سلمنا امر رأي الله لكن بجوه تعبان تسلم لكنه لم يخل من عله التسليم وهي الانقباض فكان الانقباض نوع من انواع الاغماض يعني ما راضي يعني فهو ضرب من ضروب الضجر الخفي غير المعلن عشان كذا الايه كانت واضحه قاشروا ولا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيته بعد غفل ويسلم تسليما فان وجود أدنى حرج لا يمنع التسليم لكنه قادح في التسليم قادح في شنو قادح في التسليم هذا كلام لطيف يقول والتسليم على ثلاث درجات الدرجه الاولى تسليم ما يزاحم العقول مما سبق على الاوهام من الغيب والادعاء لما يغالب القياس من سير الدول والقسم والإجابة, والإجابة لما يفزع المريد من ركوب الأحوال أول حاجة يا القيم أن الهروي لأول مرة خاصة في العبارة الأولى التسليم ما يزاحم العقول مما سبق على الأوهام من الغيب أن الهروي لم يكن دقيقا في عباراته وأن ألفاظه فيها نقص من حيث البلاغة والتعبير الكلام ذو معناه ما راكب عدله هذا معنى الكلام طيب لكن معناه التسليم لله أن تسلم لله في أربعة أمور أن تسلم إذا الله من شبهة تعارض الخبر يقول لك الله قال الرسول قال إذا مرات الكلام ده بتقوم تجيب شبهات لكن كيف الله يقول كده كيف الله يقول كده لما ربنا قال لهم ضبانا وما ضبانا يقول لهم يا أخي الله يقول ضبانا ربنا طوالي قال لهم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا هذا المثل يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين هذا هذه هذ هذ هذ شبهة تعارض الخبر الخبر من الله وكذلك الشهوة التي تعارض الأمر الشبهة تعارض الخبر والشهوة تعارض الأوامر يقول الله لك شيء ولكن شهوتك تمنعك تكاسلا ومنعا أو ركوبا لما حرم الله شهوة فإن أردت أن تسلم أمرك لله كاملا، فسلم الخبر من شبهة، وسلم للأوامر من شنو، من شهوة، وتسليم الإرادة مما يعارض الإخلاص، وكمان إرادتك بفتقول ل الله خالصة، بيدقوم تجيء حاجات تقطع، أحيانا تكون الإرادة إما للناس، منكم ما يريد الدنيا، ومنكم من يريد الآخرة فحيانا دور الدنيا يميل إلى الدنيا ومنهم يريد المكانة والوجاهه والرفعة والمنزلة والثناء والمال عند الخلق وهذا كله يعارض الإخلاص وينافي التسليم تسليم ما لا تسليم الإرادة فتسليم الخبر بعدم مقاطعته ومعارضته بشبه وتسليم الأوامر اللا تعارض الأوّل لا تعارض الأوامر بشهوة وتسليم الإرادة الـ لا تعارض ما يعارض الإخلاص بنزوة والتسليم الأخير أن تسلم من أي اعتراض يعارض القدر ويعارض الشرع طيب نجي نشوف كلام الهروي إخواننا ابن القيم يرى لمقدم لهذا الشرح لهذا الكلام الذي ربما لأول وهلة لما سمعتموه استشكلتموه يقول ابن القيم التسليم محض الصديقية التسليم محض الصديقية تسلم وتسلم أمرك, أمرك كله لله التسليم أحيانا أن تخالف عقلك وأن تخالف ما في نفسك طاعة لربك والا لما كانت هنالك عبوديه ولا منازعه اديك مثال قيل ان النبي عليه الصلاه والسلام خرج من مكه وذهب الى بيت المقدس وعاد في ليله يجي ابو اخي يقول بدون ما يسمع منه بس قال له كان قال صدق ما هو شوف ابو اخي صدقته وين كان لاقى الرسول نفسه يقنعوا يقولوا ايه مشيت وجاني جبريل لما يقول جبريل, جبريل خلاص يقتنع تاني جبريل بوديه وجيب وخلي ما هو ودي وجيب وكيف وجابوا ليل البراق ما قلده كله ما عرف التفاصيل قالوا لي يا أخي صاحبك قال كده قال له كان قال صادق يا أخي ده عشان كده كأن التسليم في أمر الغيب يعني إلغاء العقل في الغيب تلغي العقل تماما كويس قلت في منكر ونكيف وبجيبه زول كويس و منكر ونكير في القبر يجلسانه ويقعدانه ويسالانه ويضربانه بمرزبه لو ضرب بها جبل لكان ترابا قائد يقول وكيف يحيى ومن الذي قال لك ان الله يريده ان يحيى والله على كل شيء قدير الصراط ادق من الشعره وأحد, وأحد أدق من الشعرة, من الشعرة وأحد من السيف يمر عليه الأولون والآخرون أين العقل هنا والله لا مجال للعقل إلا ان يسلم فإن هذا فوق تصورات العقل وفوق إدراكه وإن مقايسة ذلك بالعقل تحميل للعقل ما لا يطق وخلاصته إلى الضلال والإلحق تجبه ملحد بس تقول كيف يا لينين مخطوط في المتحف لحد يوم الليلة لا في سالوا ولا شفنا ملايكة ومحمد وخاتره في المتحف في الجزاز لا للمرة زبا كسرت الجزاز ده طيرته حتى حتى لكن لينين بيعذب في الدنيا ولا في الآخرة الآن هم في الدنيا ولا في الآخرة وفي الآخرة حقيقة ويعذبه الله بالكيفية التي يعذبه بها فإن آل فرعون قال الله عنهم وهم غرقا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب بس تسلم في عذاب قبر في عذاب قبر في جنة في جنة في نار في نار بس, بس تسلم لكن لو, لو أدخلت عقلك لضلة ولذلك كأنه يود أن يقول قال تسليم ما يزاحم العقول مما سبق على الأوهام بمعنى التسليم الحقيقي أن تعلم أن الله على كل شيء قدير بسبب وبغير السبب يخلق الخلق بهم أجن في أرحام أمهاتهم يتقلبون شهورا حتى يخرجون بوالدين جعل ذلك سببا ولكنه يخلق عيسى بغير والد ويخلق آدم من التراب عرفت ويخلق حواء من آدم فلذلك قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكن العقل يمنع يقول لا يمكن أن يحصل شيء إلا بسبب طيب التسليم أن تسلم أن الله يفعل الأشياء بأسباب وبغير شنو وبغير أسباب. الأوهام تقول الأوهام التي تسبق العقل تقول لا يمكن أن يكون هنالك تسليم إلا, إلا إلا بسبب. وكمال التسليم أن تعلم أن الله على كل شيء قدير. انتهى الكلام. أن تعلم أن الله على كل شيء قدير. ده اسمه تسليم ما يزاحم العقول مما سبق على الأوهام وإن كان لابن القيم تفسير آخر يقول حكم العقل وحكم الوهم فيهما مزاحمه للتسليم بمعنى إذا أخبرك الله بشيء خاصة من المغيب في أشياء في قدرة الله النار تحرق قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم لا لم تحرق فإذا ما ثمت بين منازعات العقل الذي لا يتصور هذا وبين منازعات أو منازعات العقل الذي يمكن أن يتفهم ومنازعات الوهم الذي يسبق العقل ويمكن أن لا يتفهم أن تسلم الأمر لله عز وجل طيب قال آه هذا والادعاء لما يغالب القياس من سيد الدول والقسم يا سلام ما معنى هذا الكلام طيب هذه نقطه هامه ان تدعنا ضمن التسليم لله في ادالته وتقسيمه فان الله عز وجل يقلب الامور يرفع اقوام ويضع الاخرين وبعد فتره الذين كانوا في قمم أو في الذين كانوا في قمم وكانوا على درجه اذا بالامور والقسم تدول عليهم وذلك ان لله احكاما في الاداله والتقسيم هي احكام الاعزاز والاذلال وكمال التسليم ان تسلم لله في إعزازه واذلاله لمن اراد وأن لا تقول الا اللهم انك على كل شيء قدير والامر اليك فجاء يقول لك فلان فلان تسمع البدعيه الكبير يقول في كوبر دللوا عمارته ويقولوا كم عمارة كاتبة يسمرته لما عرف انه ما قدروا يدللوها حصل او حصل زول تلقى في عامة الناس ما مر عليك كان غنيان شديد وفجأة قال كزول الزول ده في سجن كوبر ومطالبينه ما عارف كم مليار والآن قاعدين يبيعوا في بيوته يدللوها الشيده مره علق ولا مره عليك؟ مره الشيده شنو الزبده ما كان عنده قروش كثيره الشيده كان ما اذلال من رب العالمين واعزاز واذلال انت لما ترى الاعزاز والاذلال الوقت الاذعان لما يغالب القياس فعلا القياس في الناس من سير الدول والقسم يا أخي لله في خلقه شكمة الله انت بس تسلم تقول الله ربنا على كل شيء قدير وفي, وفي الاذلال والتقسيم يا أخي فجأة زول تلقى ما عنده أي مؤهلات إكبغان يا شديد وزول تلقى عنده مؤهلات وشهادات من, دف... من حافلة لحافلة ومن أمجاد لأمجاد الشيء ده حصل أو ما حصل أنت ما تتكلم كثير تقول ولله الامر من قبل ومن بعده فيعني هذا الكلام ان تدعنا لحكم الله في الاعزاز والاذلال وكذلك لله اعزاز واذلال وقسم ودول في نفسك انت في نفسك نفسك درس ما تقلب وانه اضحك وابكى مره تضحك مره تبكي خلي الناس انت في رقبتك وانه هو امات واحيا وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه اذا تبنى وان عليه النشاه الاخرى وانه هو اغنى واقنى وانه هو رب الشعرى برق تز لله فيما يحصل ليس في الخلق ما في اعزاز واذلال وتدويل وتقسيم في البشر ممن تراهم امام عينك لتتعظ ولتعتبر ولتدعن لله وتسلم وكذلك اعزاز واذلال في نفسك تدعن ان في ايام فقرك انما خير لك فتسلم لله عز وجل كويس والله هذا صحيح وكذلك تتامل قضاء الله وقوته في حالك كنت ما اهتدي واهتدت تقول سبحان الله حولني من حال الى حال وإن من ما يلازم البشر التحول والتقلب البشر دي شنو بيحصلوه شنو تحول وتقلب والقاعده ان الله يغير ولا يتغير بالقاعده ان الله شنو يغير ولا يتغير طيب والاجابه لما يفزع المريد من ركوب الاحوال يا سلام يا سلام في اشياء بتخوف لكن المسلم لا يخاف المسلم يركب الأحوال لأنه يعلم أن الأمر عند الله وأن المآل معلوم كويس ولذلك لا يلتفت المسلم إلى الأمور التي تفزع سائر الناس فلو نزل وباء بتحصن مع الناس يعمل السبب لا يمكن ملاوز لو قال عندك المرض الفلاني ما بلاوز الآن اجارنا الله وإياكم رفز عنده سرطان يقول لك ذاته بوصل لك خبر منه شوف ذكر ومما يجيب لك خبر أفزوج لكن المؤمن طالما الأمر هو راضي بأقضية الله ومسلم له الأمر عنده سيان طيب ولذلك لا يفزع الدرجة الثانية من درجات التسليم تسليم العلم إلى الحال وتسليم القصد إلى الكشف وتسليم الرسم إلى الحقيقة وده كلام كتير تسليم العلم إلى الحال يحتمل أن تخرج من العلم إلى الذوق أنا الليلة مرتاح نفسي ما دائرة موضوع نفسي دائرة وهذا ضعف يعني كأن هذا الكلام معيب أن تسلم العلم إلى الحال الصواب أن تسلم الحال الى شنو إلى علم لأن الحال التقلبات الإيمانية التي تعتري المسلم لكن العلم ثابت والأحوال ما لا يقول لك فلاند عنده شنو عنده أحوال ذل المتاع حالات يقول لك كل مرة على موضوع لكن العلم ذا ثابت ولكنه هنا يقول نسلم العلم الى الحال يقول ابن يقول ابن القيم لم يقصد الهروي أن نسلم العلم إلى الحال الفاسد ولكنه يود أن يقول أن ننتقل من صور العلم إلى ثمراته وحقائقه فيثمر العلم أحوالا نافعة إذ ليس بالضروري أن يكون العالم دف ما الذي يمنع العلماء من أن يبكو من خشية الله البكاء حل لكن العلم راسخ ما الذي يمنع العلماء ان يبكوا من خشيه الله وقد قال الله عز وجل ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق وقال افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى فالعلم يثمر العلم الصحيح بقاعده بن الخيم يثمر الحال الصحيح ليس الحال يعني التقلب والمزاجات والأهواء وحظوظ النفس ولكن أن يثمر العلم حالا يرضي الله من التعبد والبكاء والخشية والخشوع حتى لا نظن ونعتقد أن العلم جامد يا سلام كلام رفع جدا يذكرني قولة العلامة ابن الجوزي أنه كان يدرس عند شيخه عبد الوهاب الانماطي فذكر أن عبد الوهاب الانماطي رحمه الله تعالى كان عبد الوهاب الانماطي رحمه الله تعالى قال كنت أجلس عنده وأتعلم ولقد استفدت من بكائه أكثر من استفادته استفادتي من علمه وروايته وقال أبو مظفر الخزاعي صحبت الإمام أحمد إثنة عشرة سنة ما كتبت عنه حرفا تعلمت من أدبه وسمته وعندنا بعض الناس يظن أن العلم أن تقوم وأن تتكلم وأن تتشدق بالعلوم دون أن تراعي الورع والخوف والزهد والأخلاق والخشيه ولذلك تجد من هؤلاء الشباب من يتطاول على العلماء وأهل العلم بدون ما أو أدنى ورع لأنهم تعلموا صور العلم ولم ولم يسلم الى حقائقه واحواله وثمراته وآثاره ونتائجه ولذلك تجد الشخص منهم ينشد الاشعار ويكتب الابيات في هجاء الناس وهذا يعلمه ويجرئه ويقسي قلبه لانه يقف على صور العلم ولا يقف على حقائقه يا سلام ولذلك يقول ابن القيم في هذه النقطه ان ينتقل من الحجاب الى الكشف اخواننا بعض السلف عندهم احوال عجيبه يعني اورد صاحب كتابي الكواكب المضيئه في طبقات الحنفيه ان أبا بكر الزاهد السمرقندي حكى عن شيخه ابو علي اللامشي ابو علي اللامشي ده واحد من العلماء قال قال مره بالليل طلع ودخل البحر قال انا باريته فعشو قد دخلت جوال موية وغتس غتس جوال موية قال فصحته غرق, غرق الشيخ الشيخ يري قال فخرج إلي وانطفق قال لم أغرق ولكني أردت أن أسجد لله في موضع ظننت أنه لم يسجد له فيه بأحوال طبعا مش كده يعني هاتي حالة من الإيمان كده بأحوال طبعا ما تكن طوالدي يعني ما كل يوم يمشي لما تجو حاله كذلك يقول شنو فذلك أقول شنو إنه سبحان الله يعني الإنسان قد يعتريه حال هذا الحال ليس هو كما قال الشيخ وسامتين قال إذا سمعت عن السلف مثل هذا الكلام لا تذكر عليهم فإنه ليس هو أمرهم الذي كانوا عليه دوما ولكن أحيانا يعتريهم من الحال لما قام في نفسه من الإيمان وذوق حلاوته طيب هنا يقول ابن القيم تسليم العلم الى الحال ان يسلم علم الايمان الى ذوق الايمان وطعمه لان علم الايمان علم وذوق الايمان وطعمه حال وخلاصه هذه القاعده ان تسلم العلم الصحيح الى الحال شنو إذا الحال الصحيح طيب أما قوله والقصد إلى الكشف يقول ابن القيم الخروج من القصد نزع لربقه العبودية يعني انت لو قال لك أطلع من القصد أخرج من أن تقصد الله خرجت من شنو؟ لكن يخرج من القصد الى الكشف يعني شنو؟ قال يخرج من القصد إلى كشف آفات القصد ومفاسده يعني أن يخرج إلى التصحيح دائما يصحح يتهم نيته يقول ان تذي ما لي الله ويتهم النية لأجل أن أن يصححها هذا معنى الكلام وأن يخرج من الرسم إلى الحقيقة وأن يخرج من الرسم إلى الحقيقة جميل الرسم النفس فان يخرج من نفسه إلى الحقيقة بمعنى يقول ابن القيم أن يخرج من من, من لم يكن إلى من لم يزل الذي لم يكن هو منه؟ البنى آدم ما كان شيء هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ لم يكن شيئا مذكورا أن يخرج من نفسه إلى الذي لم يزل والذي لم يزل شنو والله عز وجل يعني أن يخرج من حضوض نفسه إلى مرادات ربه فأحيانا تتزاحم. فضض نفسه مع مرادات الله ربنا داري منك حاجة ونفسك داري حاجة الخروج من الرسم إلى الحقيقة أن تنزع نفسك من نفسك من أجل أن تكون طائعا بها لربك، وإن خالفت مرادات نفسك. والطريق كله قائم على الخروج من عضوض النفس إلى مرادات الرب أي شيء النوم سمح له ما سمح. تقوم تصلي الساعة خمسة، ولا خمسة ولا ستة إلا تمشي الفجر وتجي مغمد تفتح لترتاح في الشارع ده ودار السرير ميتين الصلاة تنتهي وبتكون نعسان نعست تقبل تخرج من نفسك. إلى مرادات ربك شفت النوم ده أي حاجة سمحة كان قال لك البنات السمحة المعاينة لهم كيف لكن الله قال لك ما أكان ده ما بينفع وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فتنزع نفسك مما تحب إلى ما يحب ربك هذا معناه أن تسلم أو التسليم من الرسم إلى الحقيقة وهذا يعني أنك سلمت أمرك ونفسك لله تعالى فلا تتفت إلى حظوظك ولا تقف عند شهواتك ولا نزواتك وإنما تطأ عليها وان كان لك فيها لذة ولك فيها رغبة وتجد فيها في الحال متعة لكنك تضيع كل ذلك وتذهب به وتسلمه لربك فأنت تدور مع مراداته سبحانه حيث يريد منك وهذا معناها العبودية كده الدرجة الثانية الدرجة الثالثة الدرجة الثالثة تسليم ما دون الحق إلى الحق مع السلامة من رؤية التسليم بمعاينة تسليم الحق إياك إليه هذا من أرفع الكلام ومن أنفسه تسليم ما دون الحق إلى الحق وما دون الحق رسماني النفس والخلق أن تسلم ما دون, الحق ما دون الله نفسك تسلم لله وهذا تكلمنا عنها في الدرجة شنو؟ السابقة أنك تسلم نفسك لله عز وجل فتؤثر رضاه على هواك إثار رضا الله على شنو؟ على هوى النفس كويس؟ وكذلك أن تسلم الخلق وهذا يعني أن الخلق والكائنات عندك تتلاشى الخلق والكائنات عندك تتلاشى وبذلك إذا تلاشت فأنت لا تلتفت ولا تعبه بالخلق يعني ما بتجيث معهم كثير لا تعبه بشنو؟ بالخلق لأنك أسلمت الخلق لمن؟ للخالق وهذا يعني أن لا ترضيهم فيما يسخط ربك وإذا أطعت ربك ألا تلتفت إليهم بقلبك تريد منهم ثناء أو مدحا أو تطييبا أو خاطرا أو مساعدة أو كذا دمع نجل تسليم ما دون الحق إلى الحق ما دون الحق نفسك وكذلك الخلق والكائنات من حولك وقال مع السلامه من رؤيه التسليم وهذا الكلام يعني ان من حقق التسليم والإنقيادة والاذعان لله لا يدعيه ولا يقول انا مسلم فمثلا المخلص لا يقول انا مخلص والشاكر لا يقول انا شاكر فلو انه شكر ثم ادعاه لكانت الدعوة هذه الدعوة حجابا تمنع من حقيقة العبودية فهذا يعني مع السلامة من رؤية التسليم يعني لا ترى نفسك اشنو مسلما وإنما أن تتهم نفسك بالنقص دوما وهذا حسن الأدب في التعامل مع الله والذين يؤتون ما اتوا قلوبهم وجنه هذا يسمى السلام من رؤيه تسليم ليه لان الدعوه حجاب غليظ الدعوه يعني الدعوه معناه الادعاء انا كده انا فاهم انا تقي الظلم يقول لك انا تقي ما تقي لأن التقي ما بقول والله توب علينا وذنوبنا كثيره والله يغفر لينا وكذا ولذلك حتى ولو انك كنت مسلما لا ترى انك صرت مسلما بقوتك وبفهمك وانك فقت آخرين بحنكتك وبذكائك انما بتوفيق الله لك وهذا معنى الكلام بمعاينة تسليم الحق إن اليه إليه يعني لولا أن الله أعانك أن تسلم له لما أسلمت له وذلك معناه يمنون عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين فمثلا لو تكلمنا عن الشكر أنت ما صرت لله شاكرا إلا بعد أن جعلك الله شاكرا له اللهم إني على ذكرك وشكرك لولا انه أعانك لما صرت شاكرا فلذلك لا تدعي العبودية وقد أعانك الله عليها ويوم أن تقر لله بالعبودية لا تقر للعبودية بأنك صرت عبدا بمحض إرادة إنما بتوفيق الله وعونه ومدده لك وبذلك نكون قد انتهينا من منزلة التسليم منازل إياك نعبد وإياك نستعين المنزلة القادمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين هي منزلة الصبر أسأل الله تعالى أن ويتقبل الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته